ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعد ما يشاء كما يشاءكما أنشأكم من ذرية قوم آخريب إنما توعدون لا آتي وما آتتم بمعجزين 117. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار 118. إنه لا يفلح الظالمون 119. وجعلوا لله من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. 119. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 110. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو نادهم شركاؤهم